يهد الله لنوره من يشاء في تفسير القرآن المجيد والقرآن المجيد القول المؤصل في سور المفصل في سور المفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى جديدة من هذا البرنامج القول المؤصل في سور المفصل ضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي امام وخطيب مسجد قباء في بداية هذا الحلقة نرحب بفضيلته فأهلا ورحبا بكم حياكم الله أستاذ فيصل حيا الله ورخ وتجميع واسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية تحدثنا عن بداية سورة قاف والحديث عن بعض العيات في مطلع هذه السورة اليوم سوف نتحدث عن بعض الآيات التي أتت في بداية السورة ونزلنا من السماء ماء مبارك فانبتنا به جنات وحب الحصيد ثم تعديد القرآن الكريم للأشياء والدلائل التي تدل على البعث والنشور من الدلائل العقلية الحمد لله وبعد فإن قول الله جل وعلا ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخلة باسقات لها طلع النضيد هذا تبع لما قبله من ذكر الله جل وعلا للآيات الشاهدة الظاهرة الدالة على وحدانيته وعلى ربوبيته تبارك وتعالى فقوله جل وعلا ونزلنا من السماء ماء مبارك هذا وصف للماء بأنه مبارك وقد دلت جملة من الأثار على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يحسر عن ساعده إذا نزل القطر من السماء ويقول إنه حديث عهد بربه والبركة المراد بها أن ماء بالخير والعامة تسمي مجمع الماء بركة أي أنه مصدر ذلك الماء أصبح مجتمعا فيه فلما يقال شيء مبارك كأنه يؤخذ منه ما ينتفع الإنسان به كما يؤخذ الماء من مجامعه فقول الله جل وعلا ونزلنا من السماء ماء مبارك جاء ذكر بركة في القرآن متنوعة فإن الله جل وعلا يقول إن أول بيت مضع للناس للذي ببكة مبارك، وجهد في ذكر بعض الأودية في القرآن وغيره والمراد من هذا أن البركة تختلف في الشيء عن غيره كل بحسب حاله كما قدمنا في أولى حلقات هذا البرنامج المبارك لما تكلمنا عن المجيد فإن الله جل وعلا وصف بيته بأنه مبارك ووصف كتابه بأنه مبارك ووصف ماء السماء بأنه مبارك والآية هنا مسوق في مساق الامتنان ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به أي بسبب ذلك الماء جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد وأحينا به بلدة ميتة بعد أن ذكر هذا كله المقصود آخر طرائق الامتنان وهو قوله جل وعلا وأحيينا به بلدة ميتة فالناس ترى ما يصيب الديار من الجدب ثم كيف أنه إذا نزل عليها الماء كما قال ربنا اهتزت وربت فهذا مشعر بأن القادر على أن يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى فلهذا قال جل ذكره ولا منزم عليه قال كذلك الخروج والمعنى أن من أحيي الأرض بعد موتها هو الله فكذلك الذي هو قادر على أن يحيي الخلق بعد موتهم هو الله وهذا كثير في القرآن قال ربنا إن ذلك لمحيي الموت وهذا كثير كما قلت في القرآن يقرن الله جل وعلا ما بين إحياء الأرض بعد موتها وما بين إحياء النأس وبعثهم ونشورهم والصورة مكية وقضية البعث والنشور أعظم ما عاند فيه كفار مكة زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعث والمقصود قال الله جل وعلا كذلك الخروج ثم ذكر الله جل وعلا طوائف من الأمم أنكرت رسالة أنبيائها كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع أينهم الآن؟ جعلهم الله جل وعلا على ضربين قال عن هذين الضربين في سورة هود منها قائم وحصيد وكل يبين عظمة الله فإذا رأيت ما بقي تذكرت أهلها أين مضوا فعلمت أن الله أهلكهم وإن لم ترى أثرا علمت أن الله لم يجعل لهم أثرا لقوته فأنت تتقلب بين حالين عظيمين تتفكر في آلاء الله وقدرته وعظمته فينبغي أن يرجف الفؤاد وتذرف العين ويقشعر الجلد كما هو حال أولياء الله الصالحين إذا علموا مثل ذلك القول المؤصل في سور المفصل, في سور المفصل قال الله جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثموت وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد ثم قال الله أفعينها بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد فمثار الاختلاف ليس الخلق الأول لأنهم يقرون أن الله هو خالقهم إنما المثار الاختلاف البعث والنشور ولهذا قال الله بل هم في لبس أي في شك من خلق جديد ثم بعد ذلك بآيات ذكر الله جل وعلا ما يكون يوم القيامة من خصومه وماهد له بذكر الموت ثم ماهد للموت بذكر سكرته قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد معنى ذلك ما كنت منه تحيد يقال حاد عن الشيء أي ما لعنه والمعنى أنه ما من أحد إلا وهو يقر أن الموت حاصل لكن الإنسان إذا تفكر في الموت وقربه يحاول أن يحيد عنه بأمله فيفتح على نفسه أبواب أمل حتى لا يفكر بالموت ويصدم به وعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل هذا معنى قول الله جل وعلا ذلك ما كنت منه تحيد لا تحب أن تذكر الموت ولا تحب أن يذكر أحد لك الموت ولو تحب أن يأتي لك على بال حتى تستمر فيما أنت فيه لكن ذلك ليس بمجد ليس بنافع وليس بمؤخر للأجل ذلك ما كنت منه تحيد ثم قال الله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سائق هذه قد تكون فردية والمراد ملك يسوقها وكذلك شهيد وقد تكون أقرب إلى أن تكون اسم جنس فكل من يشهد يوم القيامة يدخل في قول الله جل وعلا وشهيد وكل ما يساق به العباد يوم القيامة يدخل في قول الله جل وعلا معها سائق وشهيد ولا أستطيع أن أجزم هذا من علم الغيب ولا بينة بين أيدينا ترجح أحد القولين وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا هذا خطاب لأهل الكفر لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن قطاعك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه اختلف فيه والذي يظهر لي أنه الملك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أي حاضر فأنا كلفت بأن أقدم به إلى عرصات يوم القيامة وقد فعلت وقال قرينه هذا ما لدي عتيد فيكون الخطاب الرباني القياء قد يكون هذا من خطاب المفرد بصيغة التثنية وزعموا أن هذا تعرفه العرب وعليه قول من القيس: قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي وقيل معنى ألقياء المعنى إلقاء بعد إلقاء يعني تكرار كافر بعد كافر معذب بعد معذب ألقي في جهنم كل كفار عنيد ثم في القرآن ما يقرن ما بين الكفر والعناد لأن الكفراء من أعظم دلائل معاندة العبد لربه يا بالله. كل كفار عنيد من ناعل للخير معتد مريب أعظم ما يمنع من الخير الزكاة لأنه أعظم الحقوق وما سوى ذلك فهو نافلة فينصرف قول الله جل وعلا من ناعل للخير إلى أعظم الخير المطالب به شرعا لأن الخير أول ما يطلق يراد به المال وإن كان هنا عاما فقال الله جل وعلا من ناع للخير ينصرف إلى من الزكاة معتد لم يكتفي بأنه منع الخير إنما تعد إلى غيره مريب أي شاك في البعث والنشور وهذا الشك هو الموبق هو السبب وإلا لو جمع التوحيد حتى لو اعتدى ومنع لا يخلد في النار لكن الخلود سببه الكفر البواح من ناعل الخير معتدي مريب قرينة قول الله جل وعلا بعدها الذي جعل مع الله إلهاً آخر فالشرك أعظم الذنوب فألقاه في العذاب الشديد أي عذاب جهنم قال قرينه أكثر أهل العلم على أنه ينصرف إلى قرينه من الشيطان قال قرينه ربنا ما أطغيته فيأتي إشكال وهو أن الله جل وعلا قال عن إبليس أنه قال لأغوينهم وهنا يقول ما أطغيته والمعنى على الصواب أنه ليس لي سلطان محظ عليه كما يأتي في خطاب إبليس والقيامة الذي أخبر الله عنه إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد فكان بدعائه لي واستغاثته بي وسماعه لي وقبوله لي أمري عن أمر الله هو الضلال البعيد ولكن كان في ضلال بعيد فيأتي الجواب الرباني المفحم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قدمت إليكم بالوعيد هذا متى في الدنيا والقرآن فيه وعد ووعيد والمعنى أنني أظهرت المحجة وأقمت الحجة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب فليس لمؤتذر عذر فليس لمعتذر عذر على هذا يكون معنى قول الله جل وعلا قال لا تختصي لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد أن أي أمر يتعلق به تبديل عمل ليس هذا موطنه فقد فات في الأزل القول المؤصل في سور, في سور المفصل المعنى هنا القول الذي لا يبدل ومع قضى الله جل وعلا به أن الكافر يخلد في النار إلى هذا يصرف معنى قول الله جل وعلا ما يبدل القول لدي لما لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن توعدهم الله جل وعلا من عصات المؤمنين ببعض العذاب هم داخلون تحت المشية فلا يقال في هذا إن قول الله جل وعلا بدل لكن ينصرف هذا إلى قول الله تبارك وتعالى ما يبدل القول لدي إلى قول الله جل وعلا إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فحكم الله جل وعلا أن الكفار مخلدون في النار هو المقصود أن هذا الوعيد لا يبدل قال الله جل وعلا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما نافية وهي ما الحجازية هنا التي تعمل عمل ليس قال الله جل وعلا وما أنا بظلام للعبيد قد يتبادر إلى الذهن أن ظلام هنا صيغة مبالغة على وزن فعال وليس الأمر كذلك لأنه لو قلنا إنها صيغة مبالغة فإن نفي الكثرة لا يعني نفي, نفي القلة فيكون قد نسبنا تعالى الله عن ذلك إلى الله جل وعلا الظلم من حيث لا نشعر لكن المقصود من قول الله جل وعلا بظلام مصدر صناعي أي ليس بذي ظلم لا قليل ولا ولا كثير، وبعض عبارات أهل التفسير كانوا يقولون: سبحان من تنزه عن الظلم عقلا ونقلا. سبحانه من تنزها عن الظلم عقلا ونقلا. قال الله جل وعلا: وما أنا بظلام للعبيد وقال في صورة غافر: لا ظلم اليوم. ولهذا قال العلماء إنه إن كان، والله ليس بفاعل، إن كان هناك يوم يظلم الله فيه أحد، فهو يوم القيامة لأنه حشرهم. فإذا نزها الله جل وعلا ذاته العلية. عن ظلم عبادي في ذلك اليوم وهو اليوم الذي يغضب فيه الرحمن غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله فمن باب أولى أن لا يكون هناك ظلم قبله من باب أولى وأحرى ولهذا قال الله جل وعلا وما أنا بظلام للعبيد فالله جل وعلا منزه عن الظلم بالكلية فالمقصود وما أنا بظلام أي ليس من صفة الظلم أي لست بذيظلم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا تبقى الأعمال ما أن الله جل وعلا لا يظلم وحرم الظلم على نفسه تبقى أعمال العبد ومع ذلك يقال لذلالة القرآن والسنة إن الله ذو فضل وكلنا طمع ورجاء وأمل في رحمة الله جل وعلا وفضله بوأنا الله وإياكم تلك المنزلة اللهم من فضيلة الشيخ نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نشكركم في ختمها نشكر أخوآء المستمعين والمستمعات ونحن تحدثنا مع فضيلة الشيخ عن بعض آيات سورة قاف إلى أن نلتقي بكم أحبة الكرام في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القول المؤصل في سور المفصل. في سور المفصل.